في بيوتنا حول شرح احاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري لابن حجر العبقراني رضي الله عنه رضي الله عن السلف الصالح الذين نقلوا لنا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جهه هذا الدرس وهذا الجمع الطيب وهذا المكان في احد الله عز وجل نرفع أكف الضراعة إلى رب العباد سبحانه حتى أن تكون لحظة من لحظات اتجادة الدعاء صد وسلم وبارك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما لا تجعلنا في هذه الليلة العظيمة زنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عفيرا إلا يفترته ولا كربا إلا أذهبته ولا همّا إلا فرجته ولا صدرا ضيقا إلا فرحته ولا ضالا إلا هديته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا مسجونا في الحق إلا فككت ولا مأسورا في الحق إلا أذهبت أسره اللهم انصر الإسلام واعز المسلمين اللهم من أراد للمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه اللهم أوقع الكافرين بالكافرين وأخرجنا من بينهم سالمين اترد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن يا رب العالمين اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا خرة أعين اللهم رب لنا أولادنا على الكتاب والسنة اللهم ربهم لنا يا رب العالمين اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا خذ الى الحق بناصيتنا اللهم اهد قلوبنا زين الايمان في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا نبلغ علمنا اجعل شعرنا على من اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فانت علينا قادر اشرح صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشرح لنا صدورنا اللهم اشف كل مريض وتب على كل عاصي واهد كل ضال اقبل توبه التائبين ان نكن اهل برحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه اللهم اجعلنا فيك متحابين فيك متجاورين فيك متجالسين نحب بحبك من احببت ونعادي بعداوتك من عاديت اجعلنا سلما لاوليائك حربا على اعدائك وانصر اخواننا في البسته والهرج اللهم اذكرهم يا رب العالمين اللهم احفظ عليهم بلادهم واحفظ عليهم ايمانهم ثبت الأرض من تحت اقدامهم زلزل الأرض من تحت اقدام السرب المعتدين اللهم عليك بالسرب واعوانهم اللهم من اعوانهم فخذوا اخذ عزيز المقتدر اللهم ابتليهم بالأوجاع والأمراض والأسقان والجنون يا رب العالمين اللهم كن مع ابنائنا في فلسطين المجلمة اعد الينا المسجد الأقصى اللهم ثبت الإيمان في قلوبهم اللهم قوي عقيدتهم اللهم لن أراد للمسلمين سوءا في مشرق الأرض ومغربها فقضوا يا رب العالمين اللهم أنزل ملائكتك وجندك وسكينتك على المجاهدين في سبيلك اللهم انفر كل مجاهد في سبيلك وانصرنا على سياطين الإنس والجن صهر مجتمعاتنا من كل سوء يا رب العالمين اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واجعل خير أعمالنا خوادمها وخير أيامنا يوم ان نلقاك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا يعني من الأمل أن يكون بيننا صالح رجل صالح او شب صالح او ابن صغير او امرأة صالحة او بنت صالحة او عدة من الصالحين او الصالحات يستجيب لنا رب العباد دعاءنا من اجلهم اللهم مجعل دعاءنا مستجابا يا ارحم الراحمين والانسان وهو يدعو دائما رب العباد يجب ان يراعي نقاطا ثلاث النقطة الاولى ان يلح في المسألة النقطة الثانية أن يوقن بالإجابة النقطة الثالثة الا يياس ابدا من عدم استجابة الدعاء فإن الدعاء مستجاب إن شاء الله رب العالمين يعني قد يكون الإنسان في وهب الأمر رفيزي استجابة لكن حقيقة الأمر أن الإجابة تكون بصورة على غير الصورة التي تريدها انت يعني إجابة الدعاء تكون بصورة شكسة إما أن يكون لك ما تطبه او ان يرفع عنك بلاء لا تعلمه او ان يحفظ هذا ثوابا لك يوم القيامة او ان لله عز وجل انساء عندك معدودا ومحسوبة فانت تقضيها في دعائك له وبالتماسك الفضل منه فأنت الضعيف الذي تطهد وهو القوي الذي يجيب وهو الذي يحمي وهو القاهر فوق عبادك وهو القادر أن يعني يستجيب دعاءنا رغم كثرة ذنوبنا لأنه إلا نذهب نحن كمذنبين إلى الله فأين نذهب وإلى من نطرق الباب وعلى من نطرق الباب إلا باب مولانا الكريم الذي لا يغلق بابه ابدا يعني الانسان بيشتغل في الحكومه ولا في القطاع الخاص اول ما يوصل ستين سنه اخرى بالسلامه ليه قال باب التقوى بتاع الشغل راح تاخد معاش انكلك تاخد شوكتي امناش طيب الواحد اللي, اللي فينا عمر في الحياه اكثر من الستين والسبعين والثمانين وطرق باب الله يقول لازم على المعاش ولا بابنا مفتوح سبحان الله يعني نعطي كما إذن الله يقول نعطي ونمنح ونجود ونصح عطاؤنا مبذول وعفونا مأمول فاللهم اجعلنا من المؤملين في عزك يا رب العالمين ها. يعني سيد الحسن الله يرضى عليه القصري أن ما أنا مالا بجوه من غزوة الأحزاب عايز يعني أعمل كده دخل يعني بس إيه بس يعني النص السهلة إيه عش معاه الجمعه الماضية النص الصعب اوي اللي احنا معاه يعني ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يعني يفسر لنا الامر ويجعلنا نفهم لنا كما يريد ربنا ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حسن البصر الله يرضى عليه وصلت به شفافيه قلبه انه كان يقول كبير التدين ادعو الدعاء لمين ليه يعني الدعاء وارى يد الله تكتب لي الاجابه يبقى يعني قرب ربنا لا حرج على فضل الله ولذلك لما تلاقي واحد لا بيصلي ولا بيقوم هو والعياذ مرتكب جميع الموبقات وجلس لي مره في المسجد او بيقوم الليل او بيعمل خير لا تعترف. لانك لا تدري من المقبول ده مش عارف مين اللي على الباب ومين اللي بعيد عن الباب في حد يعرف انه من المقبولين ولا لا ده هذا سر للخالق وحده بس انت بس عارف ايه غصب الميز طول السنه ذاكر ويمتحن ويفصل شهرين بعد الامتحان كل ده هو مش ايه مش عارفه نفيده ما يعرضناش إلا لما تتعلق على الحيظة كلان ناجح جاب كذا كلان ناجحوا جاب كذا ولله المثل الأعلى نحن مع الله عز وجل كالتلميذ طوال العام, العام بس طوال العام بالنسبه لنا طوال العمر اعلم بس في الله أعلم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا ألف ملاقي الكادح إن إيه هل قد قد يكون خيرا هل قد يكون شرا يعني انت قاعد في المسجد من فاطر عصر عشان تحجز مكان والعرق يتصبب منك هل تتخيل ان هذا العرق يضير عند الله عز وجل ها ما يضيعش فت المحجبة والمخمرة والمنقبة بإذ الحردة ها والتنع ريانة ها هل يضيع عرق المحجبة والمنقبة عند الله طب يحصل ايه؟ هل يحصل يوم القيامة ده تعالى العباد الشمس مقتربة من الرؤوس واول ما يجي الكلام بتاع الدار الاخرة تجنئز قلوب المنافقين يعرف المنافق من عدم المنافق من قبوله للدار الاخرة وعدم قبول تطب تحكي ايه؟ اول ما يكرف ترد الموت وما بعد الموت اه. الدنيا لسه كويسه الدنيا حلوه الدنيا جميله الدنيا اما الدنيا تجيله ايه اللي انت بتعمل ربنا قال انما الحياه الدنيا لاحب ولا له ها وسماها دنيا وانت حلوه الله. سبحان الله ملعونه ملعون لا فيها الا ما كان ذكرا لله عز وجل فاذن عالم يوصي ابنه الحسن بيقول يا بني ارايت كيف تجتمع حولها الاله قال له شوف قالوا الجيفة هي الدنيا والقلاب طلابها فان اردت ان تكون كلبا لتخطف معه فتعرف كلو بخطف من بعضه اللي يمشي عشان يغضب راسه واللي يدفع عشان يرسى عليه العطف واللي يدفع عشان يتعين ابنه سبحان الله دنيا حدا وقف يا يعني مش لي دنيا ها سبحان الله هو تقول عند الاخرة والدنيا وهو تبقى الهات تبقى والمصيرة يتجهد بالآيات غلط ولا تنسى نصيبك من الدنيا تعرف تفسير ايه ما تفسير ولا تنسى نصيبك من الدنيا هاي لا تنسى جانب الاخرة وأنت في الدنيا تتمسع بيه هي تفسير دمشين ترغبون الدنيا عن السخطة ولو قوي اليقين عندنا لما دفع راج رشوة ولم ارتكب إنسان محرما بأن انحنى أمام إنسان ما تنحنيش بالتنحان تنحني لي اه انحني الكبير السن انحني للعالم اللي علمني ماشي لكن انحني الواحد عشان لموضع الوضع الاجتماعي او وضع الوزاري ابدا لو كان عندك من يقين لما خفت الا من رب العالمين اسم عبد السلام فكرينه دخل على صالح ان يضحك مصر قال له يا من يسمونك بالصالح اذن يا صالح المشبك روحه الاسم انت بنت مقصرا ماذا تقول لربك يوم القيامه يوم ان توقف بين لا احد معك من هؤلاء الذين هم كأصحاب فرعون ويقول لك عبدي دواتك ملك مصر فتركت حانات القبور في شوارعها وارتكبت ما حرمت عليك فماذا تقول له يوم القيامة رحماش التلاميذ لمين الشيخ يعني لازم قادر تبقى سوخ هدى شوية. ما خفتش. قال اراد الشيطان ان يعظمه في قلبي. فلما اصطحضرت عظمت ربي في قلبي رأيت السلطان امامي كالفأر الصغير. الشيطان عبده يهزه. خلي عبدالة عم حد عم. عم واقع. اللي عم عم لقي. لو خذل هل يموت بالقتل ام يموت بالاجل الأجل ولو لم يقتله هذا الرجل كان هيموت في نفس الوقت ولا ما خلاص لو كان عندنا من يقين فكان كانش حات لي خط من حق وبراسه راس ما يتفهم. هو ولا لما اظن ان الرجل دي هتخلص الموضوع يا هو الموضوع لو هيخلص اذا لا يحتاج إلى رشوة ولو مش هيخلص نتيجه هتكسر الناس لا انت بتسمع رشوة ليه انت بتحبقوها دي اسمها تمشيك حاد اسهال يعني دي اسمها اكراميه دي اسمها تفتيح مخ لو ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسمائه طبقت يا سيدي يا رسول الله في بند في الحسابات بتاع في الفنادق اسمه بند الايه المشروبات الروحية مع ان الحاجة الروحية دي بتغذل ايه الروح دي مش بتغذل ايه البدن ولا كم تكتبها المشروبات الايه الجسدية او المعادية او المعويه على وزن نزل معه يعني اي حاجة زي كده انك تشرب مشروبات روحيه ما علاقه الخمر بالروح هتطلع روح يمكن ها يعني الطلاق يسمى الحرام بغير غير اسماء لقى واحدة عريانة عريانه على المسرح راقصه في الباليه لا قدر رجل يمين ورجل شمال والراجل برضه سبحان الله ومين تجي نتكلم لك لا انتو نظرتك اللي وحشه انت لا عدين اللي ميتكم مش كويس امال انت ليك ايه بتطلع النادي انا ليت واحد وباصص ضص الله مش كويس انت عايز الجميع ايه لك لا بقول لك انا عن نفسي قعدت واحد في الحج يعني كده بقول انا عن نفسي لما قعدت في الكرسي بتاع الـ الـ بتاع حفله الباليه في الاوبرا خلي بالك انت وتطلع الاوبرا بتاعه البدعة خلي بالك انت والله مش عارف الاوبر بتاع ليه المهم يعني لا وحلق في السماء اه انت مجنون يعني حلق في يعني حلق مع مين؟ ها أه؟ فالواحد اهو الخلاعه دي بقى وايه اللي في الادى دي اسمها ايه فن. بقى انت بتاعتك يا بتاع الجامع انت تسميها غلط لو ياتي زمان على امتي يسمون الحرام بغير اسماء كان في قضيه في الزمان او في السبعينات والمحامي رجل ما شاء الله عتوي وسيترافع عن الايه عن الموكله بتاعته يقول لك ان موكلتي ليست راقصه ترقص رقصا خليعا مال ايه لا فوت فوق يا الفوت فوق كمان ها على فوق ها الا ان وقله راقصه محترمة لانها راقصه في فرقه الفنون الشعبية. يبقى انت بقى تسكت انت بقى انت انت فيكرك انت اللي غلط انت اللي بتبوظ وتكسر شويه هو اللي واخد علينا وانت اللي باصين باصه لو فيأتي زمان على أمتي يسمون الحرمه يغير اسماء يوم القيامه بقى تعالى اللي تفحص اشرف انت بتعمل ايه في الدنيا وبيصعب اقنعك ليه بتفتح مخ اقوى من الله يقول ايه بفتح ايه عشان لاسماء عند الله اسم واحد اسم واحد ولا لأ مسميات الواحد او الواحد عارفها ايه الاول لو كان قد جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء ها لان القلب اللي ده بتاع دي للموظف بتاع الحته البولانيه اللي جنب المطعم ما جبتيش انا ليه ال 1000 جنيه دهون ده لك ليه ليه ها عشان ما طحتش ده اسمها ايه اما حد انه ياخد اللي حقي وده بقى عشان ما انا مش خاضل لحد كل ده انت بتستعبط على روحك وبتستعبط والشيطان بيستعبط عليك ولو اتكى لك متعالم ما هوش عالم لان مش عالم يكتب ايه بيحل ما حرم الله لان العالم كله عالم لا يفني الا بما يرضي الله كل عالم جازنا بيش الا بما يرضي الله هتصنع عند الله يا رشوه وفي نقطه اخيره بقى نقولها لو عندي يقين ان اليوم يوم اموت هاخد كل رزقي دواء بنت البيت او مبنيتوش رخبت المصنع او مرخبتوش طلعت سجل التجار للمحل ولا لا لو أن هذا كتب لي عند الله ابقى ما موتها لو مش مكتوب عند الله يبقى مش هيحصل يبقى كل اللي دفعته رشوة ولا يقين عندي ومن لا يقين عنده لا ايمان له ومن لا ايمان له لا امانه فيه اتواحدون يا انا دخلت في خجمالك انا على الاحزاب وحكنا احنا يعني النهاردة حوالينا احزاب سواء في دول الاسلام وضر الاسلام كالاحزاب الذين تحزبوا عند الخندق على رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتل قضية التاريخ يعيد نفسه احزاب من جوانا تحدي نفكر ان احنا الاحزاب والحزب المتعدد احنا بنتكلم على ايه غزوه الاحزاب او غزوه الخندق اذا الاثنين الماضيه مع المقدمات بتاع غزوه الخندق الى ان وصلنا الى حديث الافك وحديث الافك اعتبره شخصيا انا أنه نوع من أنواع المعارك التي خاضها رسول الله لأن لما يتهم أشرف الخلق وأعظم الخلق عند الله في أهله وفي زوجته هذه أو هذا نوع من أقصى أنواع المعارك لأن المعارك البدنية أجهل من المعارك النفسية أنت لما تعمل حرب نفسية لواحد لأصعب من أن التحرب حرب جدنية حرب جدنية قوه صدقوه عقله صدعاق لكن الحرب النفسية أنت تؤثر على نفسية من أمامك تخيل أن والمعصوم صلى الله عليه وسلم وزوجه أم المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق والذي زوجه اياها رب العباد سبحانه كلها والمنافقين يثير اشاعه في المدينه ان سيدنا عيسى ارتكبت جريمه الزنا مع احد الصحابه معركه ام ليست معركه معركه عنيفه تخيل انت ماذا كان وضع سيدنا ابو بكر وضعه كميه لدى ام رومان زوجه الوضع وضعها ايه؟ فإن الحبيب كان الحبيب المصطبة كان وضع ايه؟ الصحاة ونفسهم مش قدرين يتكلموا في الموجود ليصبحهم للمناسقين مش قدرين يتكلموا لأن السماء لم تكن في البعض 29 يوم يعيشها الرسول هكذا تخيل انه لو عادي فعل ابدا ان انسان مهما كان يثير اليك فتثير اليك زوجتك قد يسيء اليك ابنك قد يسيء اليك عمك او خالك او اخوك قد يسيء اليك جارك او زميلك في العمل قد تجمع الدنيا كلها عليك ماذا تظن هل من رحمة الله عليك انه جعل الجميع يتكالبون عليك كي لا تلجأ الا اليه على الدنيا كلها تنقض عليك يبقى ده رحمه ليه رحمه يقول انا ماليش الا الباب ده لكن لما زمان راسك بحنان وابنك يحترمك أوي وجارك في عزك بالعمل في العمل بيقدرك والفلوس في جيبك والحاله الصحيه كويسه وعندك تأمينات قد يقل اضطرابك وصلتك بالله لأن ربنا بي بي بيخلي الحواليه يدخلوا في المسألة اللي هو مرحلة الإذاعة عشان ايه؟ سبحان الله زي ما قلنا في درس الجمعة كيف كان الأمل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن ذهب إلى الطائف يا زمان لا لا لا لا فمن إيه طبعا ولا بس العكس. لم يحسن أدب الطيارة. وخرجوا صديانهم ليقربوه يقذفوه بالحجارة لتسيل دماؤه الزكية على ارض الطائف هذا مش من كرم الضيافة انت ممكن واحد يجي يتفاض معك وهو عدوه لك في بيتك انت لا تنظرش ترد عليه لانه بتقوله له ايه انا مش ادر ارد عليك لانك ميت صح اول الله كرم الضيافة العربية كده لان مش ادر اتكلمك لانك جوه ميت هم عملوا ايه بقى تعدوا ادبيا صلعوا الغلمان والصبيان والحثي هو يقبضوه من رجله يحط والولاد والغلمان ينشلو على الرجل اللي, إيه؟ اللي في الارض بتاع سيدنا رسول الله حتى تهرات نعلاه يعني الخوف او الحذاء او الشيء اللي لابسه في رجله من شده ومن قسوه ومن كثره الطوب والحجاره التي القيت عليه صلى الله عليه وسلم تمزقت الجلد بتاع الحذاء او نوع الالخامة المادة المفتوعة منها بايه خفة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحط الرجل يتحط في الارض والزرد وهكذا الى ان ما ترش يمشي من شده الالم شو الدرجة وصل فيه سيرة في تموت تموص ثلاث ديام يموت ابو طالب يجي عند الجماع دول برضو الجماع يعملوا هذا الجماع هذا الجماع جوار الجماع هذا انظر هذا الجماع هذا الدنيا كلها قد هذا الجماع هذا الجماع هذا الجماع هذا الجماع هذا الجماع هذا الجماع هذا منهم لا قل عن خمسة وعشرين او ثمانية وعشرين من الضعاف من الضعفاء ومن العبيد ومن المستضعفين ومنهم ثلاثة عشر او اربعة عشر امرأة وفيهم بقى شوية من الايه من الاغنياء والاقوياء زي سعد بن ابي وقاص وعمر بن الخطاب والحمزة وابو بكر خلي لدان عبد الرحمن بن عوف. واتمر بن عسام دول ساعه الطائفه اللي ايه طائفه الاقوياء اللي لهم ايه عزوه تمنعهم يبقى الدنيا تكالبت كلها على رسول الله وعايش مات كلنا يموت السند ابو طالب عامو اللي بدافع عنه يموت خديجه اللي كان بيرجع البيت تمسح عن صدره كل الم انت لو رجعت مره مره اعلنوا مبرج من, من شغلك ولقيت براسك مبتسم لفات البث مره فربنا قال له يعني هتبقى يعني عايز اصورها فيديو عشان تحفظها بالتاريخ بالوثيقه روح الامم المتحده لكن ده السيده قديمة كانت من النوع اللي بيخفف في الالم بتزود الهم يبقى الوالد العين مدينه وحفظه بالبالغه وعمل استبدال معاش وعمل جمعيه وهو اللي رجع البيت هي مشان موجود تتكلم فيه انت عارف ان المدارس الرابط ايوه هو عارف وانت لازم يعني واحد عنده خراج لازم تزوجوا معا هو عارف لكن هي لازم اين تشعره بالتقصير وعملت ايه بقى من انت عارف ان شاء الله مفكر اه! ما انت بتتكر من شهر خمسة اما ده واحد فاق واحدة يعني ناوية على الطول. السيده خديجة غير كده وبرضو في التفنة اللي بيصنوا وراهنا دلوقتي غير كده برضو, آه. برضو المؤمن المؤمنوا كيثوا المطل ما داتوا بكل حاجة سبحانه الله! الدنيا بكلهم! هو بايش هو ما أبو طالب يموت! والسيدة خديجة تموت! روح ان تبسوها الطالب الأمدن. يفقد الامل. وغلق الباب. قال يا رب. يا سلام كلمة يا رب عندما تخرج من قلب صادق. الهي. انت رب المستضعفين وانت ربي. يا سلام. الرجل الغلزان اللي ما يرش في اللغة ولا في ال... ولا... ولا بيقرأ ولا بيكتب يا ربنا ده ابو الغلابة نعم واني خد انت في النية رجل موحد يقوله تعذيره يقوله تعذيره ولك ابو الغلابة نعم. خد على المحمل الطيب انت رقم الصبعبين وانت ربي الى من تكلني. لم يعهد في دعاء رسول الله لهجة كهذه الله ابدا لا من قبل ولا من بعد إلى من لكن لوني سيد المين بعض إن ترتفت إلى قدامك إلا باب الله وهو لازم يكونش إلى كده أحيانا الغني يعتمد على ماله أحيانا والقوي يعتمد على صحته تقول يعتمد على الكرسي اللي بعد عليه مع انه لو شالوا المتاع سبحان الله يبقى عيني غالوا ثاني كل واحد يعتمد على حاجة يعني واحد يعتمد على عيلته واحد يعتمد على الجماعة المؤمن حواليه ما يفر لكن لما كل ده ينفض وما لاقيش الا إلا بقى لابد أن يطرق باب الله إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني يا جماعه الصائب يقول اللي بيكسروا في وجهي وبيضربوني ام الى عدو ملكته امري الناس بتوع مكه معه اعداء وملكين امري ومقيدين حركتي وحركه معي وبعدين سيدنا الحبيب لمح ان اللهجه شوحنا شويه وأن الكلمات قويه فانتبه وقال بعد ان قال الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو من لكته امري اسمع بالكل مبال لكلها حنان وكلها محبا له الا يكن بك غضب علي فلا ابالي مجمع انت راض عني خلاص يا رجل يا مؤمن انت لما يكون لك صديق وبحبك وانت عارفه انو ضربوني شويه وتلاقي هادم عشر وخضره هادم في الاطار الدنيا صح ولا لا والست لما تلاقي قولها رابع عنها ومبسوط منها وبقول لها كلمات طيبه ها؟ احيانا يكون ايه ست سعيده جدا قالها فسيدنا الحبيب ولله ولرسول مثلا تعلم قال ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي كان انا بقول ويه ولكن عافيتك هي اوسع لي العذاب بتاعتك اوسع لي من كل حاجه بس أعوذ بالنور والشرك الذي اضاءت له السماوات والارض وصلها عليه امر الدنيا والاخره لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك لك العتبى حتى ترضى يا وانت تسليم بقى طلع. سلم لله لأن اول المؤمنين صلى الله عليه وسلم تحتاج لا ينزل ملك الجبل او جبريل يا محمد شو شو الحلم السيطرة ترسل ايه ها السلام يقرقك السلام ويقول ان شئت انت. ان اطبق عليهم الاخشبين لفعل الجبل الشرقي انطبع على الجبل الغربي يعصر النذر والصيف خلاص عشان يفكرونك بعيد اسمع بقى الرب لو واحد صاحب البيت رفع لك دعوه طرد عشان اتاخرت في الاداره وفجاه ابنك بقى رئيس المحكمة اللي هتنظر القضيه او بقى وزير ها؟ وقال لك او الوزير خالك قال لك انت عايز تعمل في صاحب البيت اهدى الصمت انت تقول له ايه ها ده يعرفين اي حاج اطرودهم بس ده الامر الطبيعي نفسنا احنا ضعيفه احنا في التحمل لا شوف اسمع حديثنا الحديثه يا ملك الجبال لا تفعل انت لا دعهم عسى الله ان يخرج من اصلابهم من يوحد الله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مالك الجمال نفسه الثغرة الصدق من سنات الرؤوف الرحيم غفحيه راح في الحالة ديه لأسه ودواء وغلاب الحبية مقرأ يا ربنا يهديه مرقاية سبحان الله فحديث الافك معركة من المعارك ودي كان آخر حدث قبل غزوه الأحداث مين الغزوة بقى أتصل على رسول الله أنا أحتي بإيجاز غزوة في الأحداث عشان هنطلع بخمسة دروس قوية جداً اللي احنا بحياتنا جداً ومهمة وما كانش الدروس بتاع الغزوات دي هنطلع منها من دروس ذهب خمسة كما قلنا من زعماء اليهود في المدينة لتحريض وتأليب قريش على رسول الله تحت قيادة حلي بن اخطب وكان زعيم اليهود أكبر في اليهود بالمدينة هو حليدة وكان رجلا يكره الإسلام ويكره الرسول وهم إلى الآن يكرهون الإسلام ويكرهون الرسول ويكرهون المسلمين وسوف نرى كيف بعد عن عاهد رسول الله ومن اخرى وكتبوا المعاهدة ومضوا عليها وفي الشهود مراحل وفد من عند الرجل اثناء الغزب يغكرهم ببنود المعاهدة قالوا معاهدة ايه المعاهدة اللي بنقوا من رسول الله قالوا من رسول الله قالوا محمد قالوا هذا محمد رسول الله مين ده وديه مضيح على المعاهدة انا بقول الكلام ذا للمفوض العربي لعله يسمع او يعقب ولو علم الله فيه خيرا لا اسمعه المهم فالخمسة الزعناء اوغروا صدر قريش هل كل معركه عركبوا تدخلوا لا تخلصوش على محمد احنا عايزينكم كندخلوا الجوله الاخيره تبهز عليه دي محيل في شمال الاطلنطي ودول السوق الاوروبية في بتاع الشرعية الدولية اجتمعوا في واحد وتسعين وقرروا قرار. قرار انهاء الوجود الاسلامي في اوروبا يعني القضاء تماما على الفساد والهرسك تمام؟ ويأبى الله الا اي منورة فلو كان ينكافرون قريش بدأت تشكف على الفكرة قالوا خيط احنا هنعمل مجلس حرب اجتمع قادة قريش وحضر الاجتماع الخمسة الكبار يهود. يعني حضروا معهم الايه الخمسة يهود في الاجتماع حضر الاجتماع قرروا ايه قرروا ان قريش وحده ما تنفعها وإنما لابد من بعض من قبائل العرب الكارهه لمحمد والكارهه للمسلمين تشترك طب مين اشد الناس عداوه لرسول الله قالوا غطفان وهوازن وثقيف وبنو اسد دول اكبر خمسه اخذت خمس قبائل تكره الرسول قالوا طيب احنا نطلع من عندكم من هنا ونروح نقابل الزعماء بتوعك خلاص قالوا الموافقه من قريش وذهبوا الى غطفان وهوازن قالوا لهم بنقول لكم ايه انتم ايه اللي يهمكم مش انتم عايزين تسقطوا على الاسلام وعلى نبي الاسلام وعلى المسلمين قالوا قالوا يابوك ان كمان تستفيدوا ماديا قالوا ايوه احنا بنجيكم المحصولات الناتج الزراعي للحبوب والمحاصيل والفواقع والحدائق بتاع خيبر كلها إذا كانت بتضر بالمدينة يعني ناتج زراعي وفير وخفير جدا لمدة سنة كاملة بس تحاربه بجوار قريش هل طب و إيش ضمن أن احنا ننتصر؟ قالوا نحن الجيش بتاعنا داخل المدينة كيهود ألفين إذا احنا ألفين وانت ستة يبقوا كان يبقوا وهوازن ولن واسد الف يبقو يبقو جسعة. جسعة واربعة من قريش تحت قيادة ابي سفيان يبقوا كان قبل القوة بتاعت المسلمين ايه? قالوا بالكثير قوي جد سعمية الف اذا كان اللي كان واحد من ثلاثتاشة. طبعا ده اللي يفعل الناس يكثر مجاليهم اللهم ايه لا لا لا لا الجهاد دلوقتي بايه بالدعاء بك ليه يد اللي في دلوقتي لو احنا حاربنا حاربهم بايه ده عندهم قبلة ذرية الله ربنا عني واعدوا لهم قبلة الذرية والله واعدوا لهم مصفاعتهم من قولها ها محمد اللي فيه ضاع ليه شوف شواجه وداك صغرين كده حج كده اطال الحجار عمري ليش غيري؟ طبعاً في الإعلام العربي المسلم ما بتبعش حاسب لكن حقيقة الأمر أن ما زال أبناءنا في مساجد فلسطين المُسجّمة يقبوا مطلع اليهود اللهم أكون معهم يا رب العالمين. الأنباء تصل صر صر ما شاء الله. حياً يُقبّض مطلع اليهود وهم أفضل اليهود ونا بطبيعتهم. المهم. 14 ألف يؤلمه تسعمية موحد يبدون كلها ضدهم ولا لا بيجاء النهاردة بالظهر بيجاء اليوم ما أسبها الليلة بالبرحة مين معانا النهاردة ها دعنا في المجتمع المسلم منافقين كالمنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله بس طب الرسول كان عارفهم طب نعرفهم من نعرف شويه وشويه تانينا مستخبيين يجيبوا تحت الجد ويخلو بينا المهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم نتيجه هذا الاجتماع ان فيه غطفان وهوازن وتقيس عبد واسف وقريش جيدين ويهاجموا المسلمين داخل المدينه يتمع النبي صلى الله عليه وسلم بأركان الحرب بتوعب أبو بكر وعمر وسعد ها وسعد بن معاذ وسعد بن ابي وقاص وسعد بن عبادة عبد الله بن مسعود كل الصحابة الأجلاء ماذا نصنع قالوا يا رسول الله نحن أعلم بدروب المدينة منهم لننتظر إن طيب دخلوا علينا قاتلناهم من بيت لبيت ومن درب الى درب يعني زي ما قلنا حرب ايه مقاومه شعبيه كده تقول كده يعملوا ايه والنفاص في الاعراق يلتقي 900 بطلقات ال واحد يقول لي 900 ازاي الكلام ده في سوال ما هو بعد الوقت اليهود قالوا قبل ان نتما فين ان اجتمع على اغواب المدينة كل الجيوش دي اللي هتحدث المسلمين ومحمد يجتمعوا شوال من السنة الرابعة من الهجرة كان عدد المسلمين في هذا الوقت لا يربو على الالف وتتعمائية فتعتبر انهم الف عبارة عن نساء وافضال وتتعمائيس مقسم العادل الواضح بعد الكلام ده الخمس سنوات ها؟ وفي حجة الوداع كان بيولنفي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مية وطلعتاة الالف اللو من النهاردة الف ومتين مليون طب الله عز وجل اللهم قوي سوكة المسلم. يا رب الكلام بتاع غزوات ده مهم لأن نشعرنا باليقين في الله واحد اللي هو قد حسابات الكلام ده الغزوات لعلمك بده في المعاهد العسكرية الاوروبية ولكن عندنا دي تعمل ولد ااااماتك عليك قول <تصفيق> لي هاني بيقول ايه ها؟ كان ياخد بقى فريت مرض الراجل اه يقولك وقابل واحد الراجل بقى لو مكتوب يعني عليه اسمه ولا ايه المهم البنات ف سواعدوا ان يلتقوا في شوال في السنه الرابعه عم جري من الهدم جيتنا سلمان الفارسي حضر الاجتماع ورجع أن إذا هاجمنا عدو خندقنا مدينتنا خندقنا مدينتنا يعني حوصنا بخندق حارق نحفر فلا نستطيع إلا أن يراشقنا بالنبال فنراشقه يعني يضرب من بعيد ويضرب من بعيد زي إيه حرب التنزال فأعجبر هذا الرأي سيدنا الحبيب وان شرح صدره توكلوا على الله على العمل التسعمائة مقاتل بدأوا بالشكر الذي لهم خدم ولا عبيد ولا التأجار الأمريكان عشان يضربوا لهم اخوانهم المسلمين في العراق ولا كنا لا ايش كلام؟ على الكلام محكز الكلام احنا كل قياسنا بكتاب ما محكز يعني واحد يقول لك ازاي او كنا نعمل ايه كانت لما كنا اه اه سيدنا الحبيب رفض ان يستعين بمشرك على مشرك على مشرك رفض رفض ان يستعين بمشرك على مشرك لا يستعين بمشرك على موحد ازاي يعني ازاي المهم, المهم. فبدأ المسلمون في الحفر. حفروا خندق طوله ألفين ثلاثمائة واربعين متر بدي لها زي دي اطلا كتش فيه بالنسر كتش فيه فلما ذكرت بكتب كثيره للزراع حولتها عشانا رايحك حولتها لك ايه كنت انا لقد انا ببرمج الموضوع هتقولك ايه عجبت فهو ده ايه طول الخندق لك انت تقايد يحفره بايه ايه؟ يعني بيحفروا بإيه? بيحفروا بمعاول بدائية للمواق وبيحفروا بإيه? في, في رمله والله في حجارة متى انت بتروح عندنا وتشوف الجبال البخرية الرهيبة رهيبة! بيحفروا فيها الجاي صعبة! وبعدين مش بقى فيه طريق بيجيب لهم اكل يا سيدنا الحبيب رابط حجر على بطه عشان بطه بالسعلى من كتر الجوع. ياها وهو يشتغل والصحابة يغنوا مش يغنوا غنف للبلك البلك انت لا. يقول لان لأ جلتنا والرسول يعمل فذاك منا العمل المضلل ومن الحبيب يرد عليه اللهم لا عيش الا عيش الاخره فانصر للانصار والمهاجره يعني يلوك حلو لطيف يستروح فيهم صلى الله عليه وسلم. يشغل. وبعدين المخابرات العسكريه الاسلاميه جايب اخبار ان اليهود بيشاوروا عقلهم في ايه في نقد الايه المعاهده اللي بينهم وبين الحبيب فمخلي باطرين يحمون بيوت المسلمين ونساء المسلمين لان في البيوت ما فيش إلا نساء وأفطال والقائد العام او الأمير على المدينة نيابة عن رسول الله سيدنا الله ابن أم مكتوب ده عدث وتولى يا سلام. القائد العام مكان كان الحبيب المتطفى الأمر في المدينة شوف, شوف الإسلام يعز أهل الظلم دفاعتهم لله ويجل أهل العز بمعصيتهم لله اللهم اعزنا ابي عبدك يا رب العالمين طبعا الكتبين اللي بيحمل نساء النبي والصحابيات والاطفال دول بيوقفوا من عدد الايه؟ عدد المقاتلين بس امر لازم مهم عشان يحمل ايه؟ الظهر بتاع الجيل. مش عارف ان التصوير كده يعني كويس ولا, ولا نوفع اكتر يعني اشيف واضح برنامج كان يبقى الا دلوقتي ايه كان انا ناس دلوقتي يعني ايه متخيل لان انا اتطقت لا اول ما طقت اقدام المدينه على ساكنها افضل الصلاه وهدك التبات بروح هناك واقعد اقول له طول يا باشا بقى, بقى كده عند الخنطق كده واقعد اتامل بقى اروح عند احد وتونس في حته القلاوه بقى اتعب اللي معايا ولا تظهر المشكله انه فاهم وبعد راجل يضحك عليه يقول هنا بقى كان بقى صرحي قلت كانوا 14 كيلو لسه سأفضل لك مثل كيلو هتصنع حاليا عليك تكذب لا انت فاهم بقى انت تنصب علي في مكه اللهم فهمنا عنك يا رب العالمين فالقويه ان بيع جوع دي ايام الشتاء برد قارس وانت عارف البرد ايه اليع يقص صح ولا لا انت عايز حاجة ايه؟ بقوة. في ايه بتخنق بعد كتر جوه يعني اللي بقى عارف اللي سابه قوي دي الوادي العسكر بتاع الدرج بتاع زمان مش الدرج اللي في الشارع اللي كان بيقف ايه انا بطير جوه بالليل عشان ايه يعمل معصف طيب والجوه بتاعته مفيش ولا حتى هوا من جوه لكن هواه او باظ بقى المهم متكتف عن الدرس والقائد ملفوف في عشر بطانيات جوه ها هو عندك يا استاذ يا اخويا يعني خلاص المهم المهم ما الايه يعني والناس بتقول ان الناس اللي داخلين التجنيد يحقوا انهم ان هم, هم مرابطين في سبيل الله عشان يتحول سنتين ايه او السنتين الى ميزان الحسنات ان شاء الله يبقى مراقب على صغر من صغار الجيش المهم كده في البرق. 6000 وبعدين ايه 13000 متعدين للقتال معاهم المؤن معاهم التمويل الكامل معاهم السلاح ها وجايين ناويين وقياده شاء الله نسمع لك. على رسول الله صلى الله عليه وسلم جوع شديد حتى ان امراه صحابيه ارسلت مع ابنها عشره صمت ليعطيها لأبيه وخاله عبد الله بن ابي رواحه فالولد نجد السره فسيدنا الحبيب يقول له الى اين يا بني قال له ارسلتني امي الى ابي وخاله عبد الله بن ابي رواحه بهذا الصمت هاته يا بني الولد ولدت الرسول الحكمه ففرعها في يدي رسول الله فما ملاتها فخلع رداء كان يلبسه ثم نخر التمر عليه ونادى على الجيش كله فأكل الجيش فشبع ما اينا بقى يعني خلاص بقى ما هي مع انتا انتا انت مع الله انتا حلالها بقى الكرم يشتاق بس فيه اثلاث فيه اثلاث يعني هو عن الاساب كلها بيحارب ويقاتل ويقصص وبيحفر وبيتعط ولكن ايه جنب كده كرم الله بقى لأنه يعني خندق ستطاق دي بقول لهم ايه بيعمر فيه يعني اثنين كيلو جوية فوق من متر عرض لخمسة متر عرض أنت عن تتخيل المجهود يأخذ الدهيس استغرق هذا العمل شهرا كاملا شهر كامل ثلاثين يوم ليه النهار وبعدين انتهوا من حفر الخندق والرسول نصب الخيام بتاع قواد السراية عند الحتة الضيقة في الخندق مقافة حدث في حد إيه؟ يعني في حتة رجبي بدرجة في صخرة اعترضت الصحابه هم بيكسروا فيها بكسروا فيه يجيب أمر يخبط فيه عالم لا بيصل يخبط او لا يا رسول الله كدية كدية يعني صخرة بق اعترضت ما هي ما في عندي رحلان الحديث فامسك ولا بيمينه فتم الله ثم كبر فضربها ضربه صار ثلثها قال الله اكبر رأيت قصور الشام. دي امل واحد محاصف. و له. والنحضة 13 وقلة. ها? وبر وهو عندهم اعياء من شده العمل وهو قلت انا شفت قصور الشهر ضارب ضربة تانية رقيت قصور اليمن خبر ربيان الضربة الثالثة فاتت جيت الصخره الفتحت لنا ثالث والروس لما وصل الجيش المشرك بقى راس قال وعذكره كان على رأس الفرسان القائد العام أبو سفيان. غضبان الثلاث بتواهم يقودهم أربعة من أشد المقاتلين منهم خريحة الأثري وعمر الفجر إذا ما هي نفس عشان عشانه هذا بقول في الأعداد بعض. والفرسان بتاع الجيش كله قائد الفرسانية فيها ست وخمسين ألف فارس بفرسانهم تحت قيادة العامة لخالد بن الوليد. وعمر بن العام الاثنين المسؤولين عن ايه قيادة سلاح في والاقوى سلاح في ايه في البيش تعالى ولا فرص ولا فرص سبحان الله عسكر ابو سفيان الناحية الثانية بدأ اليهود باقي شيء منافق المنافقين بدا يشتغلوا اولا مرضيش يحفروا مع الرسول واليهود رفضوا الحفر مع الرسول لكن اول اذا الله هو الرسول بيحفر انخندق عشان يدفع عن ايه عن المدينة واليهود عايشين في اين بالمدينة قد انتهو متأفروش مع ان فيه بينك وبينه معاهدة يبقى انتوا نوين عن ايه فالرسول استشعر ان في ايه خيانة سوف تحدث فالتعبد لهذه ان ايه الخيانة دعيم المنافقين يقول ايه ولا بقصور الشام واليمن والإنسان لا يامن على نفسه أن يذهب ليقضي حاجته. ولا القصور يا في التل. الا القصور قصور شام وقصور اليمن الا واحنا مش قادرين واحد يروح يعمل ده ليه؟ يا اللي الزعزع. وبعدين مع الكرب ده يقتلو اليهود يتحرشوا ببيوت الصحابة يقول صاحبه كمين فالنساء فهم وفال ايه لطلق. تخيل انت الراجل العربي اصلا من غير اسلام ويعلم ان بيته مهدد من اجنبي يصلي واش نفسه فالعربي القح من غير اسلام ما بلد بالعربي وهو مسلم غيرته تبقى ايه ها تبقى سعد لما شفى من رجل يبص على مراته جوه طيب. رح سيبنا ساعة احطوا وضعوا في عين الصيد بقاءها له عينه اللي بصت على امراض رح أعرف لو الإعلان عارف لو الاعلام عرف دي لو شفت التطرف شفت الارهاب لان هو افضل ما قال لعن رضه جاهزه وما شاب الشارع فانت يعني لا هليخلق عينك ولا حاج انت عين جيب من الحاجة سامية لكن الولى الناس هو سبحانه ما ما تكريش عنه لك ايه يعني؟ ما متغطيه ايه؟ ايه يعني؟ سعرها ورقبتها وستجرها ورجلها وزرعتها واللي بايهين؟ ايه يعني؟ ايه يعني؟ رقبين غيره خنزير قلت ايه؟ واحد خنزير اللهم ارحنا من الخنزير لأن الخنزير هو الحيوان الوحيد الوحيد اللي ما يغرس على انثاه وانا في الطب عم عمتين كنت اتقاوى الكلام سوى البيولوجي بسوى علم العلوم الحيوان والعارفين الكلام ده كنت اتقاوى بدل بالعرض تصل له الدرجة ان الخنزير تصل قمة انسائه هم ان يجد انساه مع ذكر اخر هذه من صور اوروبا والافلام بتاع التلكنات والاربعينات تسمحي لي بالرأس صديقي اللي رأس من جنب جلها لكن ايما ترسل على جلسة لكن ترسل مع الرأس فالحديث وقولك بكتب الاتيكيت بتاعيصهم لما تقعودي جنب سنعرفية انت وجوزك مع صاحب جوزك ومراته انت تركبه جنب صاحبتك وصاحبتك تركب جنب جوزك عشان ده فيه ايتيكيت ومال يعني تستعاد جنب جوزك ايه اهلا ايه بيه زم وتقول لك يا اخي اقول لك هو ما له كده من الساعة يا اخوان من اللي يحكم له نفعل الله السلامه فنسأل الله ان يؤمن مجتمعاتنا وان يفيقنا من غفوتنا وان يجعل غيرتنا على دين الله وعلى حرمات الله وان يرشد نسائنا وبناتنا الى ما يحبه ويرضاه على الزواجر فالردن النساء إذن صعد خلع عن رأي سكر الرسول طبعا فإنك ده أكيد يعني العين بالعين العين أكيد أخلع العين الا من غيره سعد ان سعد لرجل غيور وانا اغير منه والله اغير مني اقتلوا من لا غيره له الحبيب يقول ايكم راى الليله رؤيا ليس رؤيا مره المحل انا اشوفه صلى الله عليه وسلم الكاني في الجنه السلام على رؤيا رسول الله وجارية تتوضأ على شاطئ نهر على حافة قصر قصر ونعم واحدة تتوضأ لمن القصر ولمن النهر ولمن الجارية قيل لرجل من قريش قلت انا من قريش الرسول فأني فليكن خير له قيل هذا لرجل من اصحاب محمد قلت انا محمد قيل هذا لعمر بن الخطاب فتذكرت غيرته على حرمات الله فوليت هاربا ولا فاعق سيدنا الحديث تذكر غرت عمر على الحرمات مش قال له غرت اغار يا في الله في على ويا ابن الطب بتصحح فينا ضربتك يا سودا ادعو علينا والوحي ينزل في بيتنا يا ابن الخطاط انت كمان هتتسلط علينا ورايح ينزل في بيتنا انا امك صح ولا لا مش ام المؤمنين انا ام وسبحان الله ف... فالرسول ايه يهز من روعه سودا راح في الترك بتقول له عمر عمله سوى في الطريق قال ان الله عند قلب عمر وللثاني خد بقى يا سلام الغيرة وآد الحرمان. ما تخيل انت الصحابة بيحفروا الخندق وبيعشره يبلغوا من اليهود يتحرشوا بستاتهم وبناتهم واقفلهم. يقول ايه? فهم يقضرش يسيب الرسول على الخندق لوحده. فالرسول يروح يكثر عدد الحرات والبطلسين اللي بيحموا بيوت الصحابة حتى بلغ الامر ان جث ايام اليهود من مكرهم يرقدوا يلفوا حوالين بيوت الحبيب المصطفى في كل وقت في كل وقت عشان ما ينموش الجنود المسلمين عشان يحصل لهم انهيار من قله النوم شوفوا المكر من زمان هم دلوقتي في نفس القبيل الجنود بلغ الامر ان وصلت ايام سيدنا الحبيب كان معه 300 صحابي فقط ها عسكر ابو سوفيان تطبع حابا مش قادرين ان يتحدث هذا الايه يصابل مع الثاني طبعا لما وصل ابو سوفيان والحباطر قال هو جئوا بعملية ان ايه ما دول خندق ده حاجة لم تحدث بلاد العرب من قبل اتغلوا طبعا لو ما جايين ايه جايين الكلو المدينة ايه ايه تجيبوا عليها وضيح فهو الخندق الحندق منهم احدث بينهم فمش قادرين ان يتخلوا يحصل ايه عمرو بن ود وكان رجلا كبير السن ثمانين سنه وكان اشجع فارس عرفه التاريخ العربي لانه عن ترى العبسي لم يبارز احدا الا قتله وبرعه الا عمرو بن ود فر عن كرته من بين يديه وهو يرز يعني عن ترى عمره ما فر متى الا من قدام عمرو دا عمرو جيش بحته ضيقه في الخندق وكان مدرب الفرد بتاعه على قفز الحواجز قفز عده دخل باب ارض مين بارض الجيش الإسلام عبر خلفه اربعه من كبار القوات فرسان شجعان متعودين على الفروسيه ثم نادى عمرو بن ولد يا محمد اخرج ليكوفاً يقوم علي بن ابي طالب عنده كم سنة؟ 6 سنه يعني انت عندك العائل اللي نارضة سنه خلينا احنا سيدنا على الاخر سيلك من العائل بتاعه تقول معيالة الثانية بقى معيالة العالي أول كبير عم الله مسايدنا علي يقول له أنا له يا رسول الله ومسايدنا الحبيب عايز يقول له يا يقول يا علي إنه عمر مسايدنا علي بقى واسر يقول له وأنا علي واسر يقول يروح عمر بناجي تاني محمد أخرج ليه كفاً بحاجة يقوم من الصحابة برضه يعني ما هم بصر يا ولا مش بقى. وقال الله عارف قدراته، يا رقوب سيدنا علي. يا علي انه عارف. قلو عليه. انا عارفون علي. معممه بايه? بالعنى بتاعته والدب بتاعه. ثم ضربه على كتبه وقال الله معك. خلاص. قد الاشارة الخضراء والحصانة الالهيه بقى. ها? قال من تخيل انت واحد ثلاث مجرد الثمانين سنة بالثمانين سنة في سوقنا احنا اربعين سنة الواحد مننا اعزاء حالة كذا كتاب ها ويلفت النظارة اعرض كفاء اياها وابطلق امين احمد ابنك احمد ابني شو اخد ذا يعني كيس سنة واحد عايش في الصحراء ما شاء الله بيقول لك يا اخي عائشة وعندها يا ابني يمكن تبص على القصر كده البنت اللي دخلت مدرسه اللغات والعياذ بالله لما تردوا يدوها عشرين مثلا من البنت سبحان الله قبل ما تدخل اعدامي تبص عليها تباهيه وامهات لوحدي وبنت عرفت اني فقط خدره ما تدري يجي في ابنيها في ابن اللغه وفي جي في الباء ولمسه عينه ما تلعنال فيها لسه ونكتب البلاوي اللي بدلوغور وشاف في الصبوره وانتا بجير يدخل في رجل ده والعربين اللي وداء المدرسة الصد والمعزية تحت تبدأ يعني نافع ده ما تقفش لبنت الصحراء زي بنت الحلاج اللي عايشها في المدينة فتبريض كان واحد مجرد خبر الحروب وغارز الشجعان وصرع الفرسان وصله وولد قدامه عنده في سنة اللي مان قال له عليك ابن عبد مناف قال لا ابن ابي صالح هو أتني بيقول لك ابن عبد المناف هي ليه الان يذكر ان عبد مناف ده يعني جده وجد واحد يعني عيد يعني نعمت يا ابو نايف اذا فأرسل الي من هو اكبر منك قال لا تول انا لا احب ان اقتلك ابن علي قال له والله لا تبني احب ان اقتلك طبعا بيغضب قوي انا جد جد بتتحرج ليه بقى انا مش عايز اقللها لو سحبها تمشي فالراجل من غيره راح احتفظ مع الفرد في عقره بيتفرح مصير ان الفرد عشان ايه يعتبر الفرد مفقود فالتين على وقع الارض ودخلوا في المبارزة والرسول يدعو لعلي فلما ضرب عمرو او ضرب عمرو لان عمرو ما سنوانش ضرب عمر عليا ضربه فالتقاها تلقى علي بدرقته بدرقت الحليل اللي في فكيده اللي فيه قبل جاء ايه فقدها نصفين فجاء السيف في رأس علي بس ايه يعني على حد الرسل خبط سيدنا علي جرحته فعاجله علي بضربه عند اخر رجله من اعلى عند ورده يعني كده فطارت وارفت. رجل الرجل ايه? طار. فاراد ان يقف على رجله الاخرى ليجلس على علي كما كان من عليه الا ان سمى الله وكبر ففصل رأسه عن جسده. فكبر علي تكبيرا علم الصحابه ان عمرا لان كان في مرحله للصحابة قاعدين حوالي رسول حمينا حتى يكون وراء الارباع اللي عبروا دول حد تاني فخايفين على سيدنا الحبيب وخايفين ان حد يعدي فعنيه كلها على الخندق وقابل يعني سيدنا بقى ده ربنا معه سبحان الله فلما تكثير عليه انه قد قتل هذا القاوي كده فروا وقفزوا مرة اخرى الى ارض ارض جيش ابي سبيان وعادو الكره فهدى قط عمش الجيش المشرقة كله اتأثوا هدى من دليل قال يخاف رضيان نسة في القصة بقية رهيبة اتوحدوه الصحابة بدأوا يشعروا ان ممكن لما عمر بن وز عمل كده اكتيني بقى غيره يعني صح او لا لا اجعل عن غير فابو سفيان امر خالد بن الوليد شخصيا وعقربه بن ابي جهل وعمر بن العاص ان يعبرو الخندق ده الامر والعربي يعرف في الحروب طاعه الامر القائد حتى والا بينهم القائد وقالوا اللي اعمل يعمل في قانون الحروب كده حتى يمكن في الجيش عندنا فمين اللي بيعطي خالد عقربه بن ابي جهل ايه صناديق قريش عمر بن عزو الايد القتال في دمهم هم لسا بيعدوا بفضل الله عز وجل سيدنا سعد بن ابي وقاص قائد سرية من سرايا المسلمين واقف مع من صناديد المسلمين الصحابه عند السارة اللي عد منها خالد خالد نيجي كده وعمقه وهو رجعين ثاني لما حصل ان خالد رجع ثاني والقواد اللي كانوا معه عمر بن عود رجع ثاني وعمر بن عود قتل بدأ الكشف يحصلوا لا هذا الجماعة دول ايه لابد ان مدد في مدد وراءه مش مثالة بسرومية في هذه الاونه يذهب حيث من اخضب زعيم بن النظير الى كعب ابن اسد زعيم بن الطريبة ويقول لي لك ايه تعالى انقض العهد والمبايعة والمعاهده اللي بينك وبين محمد كعب رفض استقبال حيين ده زعين بس تعمل برضي شيء ابنه هل اغلقوا ابواب الحصول فنادى عليه يا كعب يا كعب موطح المهم المميش رب يبتعه قال لا لن ادعوك الى ما جئتني اليه انا مش على عالكلام الولد لقد رأيت محمدا ابر الناس واصدق الناس واوكدناه الناس، واحد يهود اللي بيقوله. يعني لذلك سبك تأيبنا الحديث يعني لحبر ازاي ازاي انخذ المعهده معنا قال له اه انت تخاف ان تبتح لي لانك تخاف على جريشك الجريش اللي هو الدشيشة اللي بيبشو عشان يكلوها يعني انت خاف ان اكل عندك لؤمة وكان كعبدة موصوه بالبخل فمتعايز حد يوصوفه بالبخل ثاني فقالت من جير قال له افتحولوا انا ما عارف يدخل من اي باب ما هم اليهود كده اي هغرى يدخلش لك وده يقول لك السلام يقول لك ايه جذب طببي يا ايه المهم دخل قال له انقض المعاهدة لا ما انقض في معاهدة فضل ما قال له ايه جئتك بعز التهر كله انت تنقض المعاهدة مع محمد وبنفس الوقت يخلو لك المكان وإلا سوف تلقى كما القي بنو النظير زي ما القبيله تحت كلامك بره المدينه انت ما اقدر اخطات فيك للحصر بين المعاهده جابوا المعاهده تمزقوها وصل سيدنا الحبيب سر هذا الاجتماع عن طريق المخابرات المسلمة او الاسلاميه فارسل وقتا تحت قياده السيد الحضير وسعد بن معاذ وسعد بن عباده رضي الله عن الجميع كيف تقولون عهدا عاما لسمو رسول الله الو ماذا رسول الله محمد هل نعرف محمد افصح لك محمد هذا ربي عبد بن معاذ رضي الله عنه كان عنده 33 سنه في هذا الوقت كان بينه وبينهم حلف في الجاهليه فجلسوا على جنب قالوا كيف? كيف تنقضون عهدا مع رسول الله لم كلام؟ أنتم في قبل الإسلام وأنا أخاف عليكم القسد والسكري فقال له كلمة أنا ما ضفت في طبعا لكن اللي يعرف اللغه العربية يعرفها قوي ساوي أن كلمة أقبح ما يقال من الكلام قالوا لسعد وهو عبدين هو مين سعد بتاكل اي رأيك كلمة قبيح جدا عارف اللغه العربيه يعني كلمه ما ما ما هيكتب كده ما بقدر في قدام يعني شوف شوف وصف القباح او التفاهه وايه اللي في هدف اليهود ان يقولوا سعد وهم عارفين سعد ده مين ده احد جعماء الانصار كيف يقال له هذا الكلام بل خرج من عندين حزينا ليبلغ رسول الله فالرسول وجد نفسه بين فتحة الراحة اليهود ادى نقضوا البيعة الفين وراه 11000 بالنحية الثانية يعمل ايه فارسل الى قوات من غفافان اللي المشركين اللي معاديين مع قريش عشان يجوا يعملوا معاه اجتماع ويفاوضهم سرا لعمل معاهدة دلمية فيعمل زعزعه في ديش المشرك فجاء اليه عمرو الفزاري و... الرجل الحضرمي علاء الحضرمي ده فاتجمعوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تنسحبوا من ارض المعركه ولكم ثلث المحاصيل والثواكه بتاعه المدينه لمده سنه قال لا مش قا قال لا تنفع انا طب وافقين قابلته بالمعاده كتب معانده قبل ما يوقع على السلم اجيب زعيمه الانصار سعد بن عباده وسعد بن معاذ وقولوا ايه فقال لهم الحكايه لهم انا بوقت الجماعه دول ان ياخدوا الثلث منتجات الزراعيه بتاعة المدينه وعلى ان ينسحبوا قبل المعركه بالثلاث اللي معاه بس سعد بن معاذ وكان فيه حميه 39 سنه سنة بقى و ودعي قومه قال يا رسول الله في الجاهليه في الجاهلية لم ياخذوا منا فلسا ولا دينارا ننزل لهم عن ثلث كبار المدينه والله ولا تدرك واحده ليس لهم عندنا الا السيف طبعا الرسول بيتفط ولا بيتفط يعرف ان اللي معاه دول يعني اللي معاه اي حد قال واحد بآلاف وقال يعرف ان ثم سكت الصحابي وقال يا رسول الله اوحي وامر من السماء انزل عليه ابو هو رأي من عندك ادب بقى ده واحد عليه يقول له إيه؟ لو كان وحي لما ما استشرتك يا صحابه صحه لو كان في وحي ارض عليك الامر ده لو كان الامر روحيا لما عرضته عليه لما عرضته عليك قال لا, لا بيننا وبينهم إلا السيف ومزقوا المعاهدة أصطعوا لإيه المعاهدة خلاص عاد وقت غطفان مرة أخرى ماذا اصبح المسلمون في هذا الـ الـ الـ الـ خلاص؟ أصبح الرعب الزيت بلغت القلوب الحناجر حتى ظن الكثير بالله الظنونة وزلزلوا زلزالا شديدة زلزال ايه؟ زلزال بتاع مصر اكتوبر لا زلزال رهيب من فوقكم ومن اسفل منكم زاغت الابطار وبلغت القلوب والحماجر ومرضونون بالله يبنون مالك فلع كلام خطير ماذا حدث حصل حادثتين عظيمتين الحديثة الاولى نعاينة المسعود احد عماء العرب وكان يكره الاسلام يعبر الخندق ويعلن اسلامه بين يدي رسول الله وقال يا رسول الله دعني اغذلهم بذن عليهم وعبر ما قال لهم كان إسلام. رحل رحلة سفيان، ابا تفيان نعم هل اتفق في ان كيف يا نعيم وان تفيد العرب اي كلمة صح قال ان غطفان تقول لا ناقة لنا في الامر ولا جمل ابو سفيان وقريش يحاربون ابنهم محمدا ولو وصل الامر بالصلح للصلح ومتنح نحن الذي نستفيده ان يخبر ربيض غطفان بيقول على كده ماشي رو ماشي دي سنة ستين يعني اكيد ما يمشي ماشي يعني بس انا بقى يعني عشان ليفهم احنا وراح لبتوها اطفاء هتفقونا فيه ادي اطفالي يا نوعي ابن على دا انت زعيم من زهدسين من العرب الطيب ابو صفيان احصراحة تحت الجد مش معقول يا ابن عامو ابن عامو محمد هيقتل الاخنى اقف فا الى اون كن بكتر هي رح تسيبكوا ارض المعركة وماشى معقولة لا معقولة ورح راجح رأيه اليهود الفرع الثالث تقفل الأفعى الثالث اجتمع مع الزماني في فيه هل يقضر انه عاين ويبسيد السادات العرب الزم نفسك اللي بقول لكم حاجة انتو نتفقوك في الجماعة دوت وتدخلوا معاهم معركة في ضرب الجيت المسلم من المؤخرة الا لو اتنوكوا سبعين واحد من جيش ابو سفيان وجيش غطفان رهينة انه هم لو خلوا بيخوا انتموا الحرب ومحمد والمسلمين تقتلوا السبعين وبعاتوا تشوفوا الحكاية دي وراح كان قال لجماعة الزمين لا احتمال اليهود ما يرضوش يدخلوا بعضهم المعركة الا اذا طلبوا رهائم من السلف بتعقوا والقوات بتعقوا والزعناة بتعقوا يخلوهم رهينة عندهم عشان يعرفوا انكم مش هتلبوهم لوحدهم في المعركة الحكاية ضربت بعضها احسن اذا شوف المسلم لما يبقى كيس صفن. مش كيف قطن ومدد لا كيف فقط عارفه بيعمل ايه ها؟ لما اتتب الامر رسول على اليطمئن المن الى القوم فيأتيني بخبرهم ولا يحدث شيئا جيل اللي الليله الليلة شديدة للدرب مضمدة فأواء سوال في امر فلم يقم احد قل الله تحضر له حسة قاعد فيها عينه وبأفض وابو حزيفة الله يرضى عليه في اليمان قاعد في الواقع تتشاهد حسة بتاعه من الشيال بتعمراتي ملفوف فيه هو لكل من ايه في انسان تنبه من يقوم فيعبر فياتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم امرك ما حد القوم يا ابو حذيفه خبر رضي الله للامر رأى لو واحد غير ابو حزيز رجع انا ما فيش انا يعني انا اللي من لا سمعنا وطاعتنا يا رسول الله رحم عبد الخندق عز اطمئن ابو سفيان ما يشك بقى الغطفان بتطعك علينا وهوازن هكيخ بينا وبنو اسد لك الحكاية وهوازن تقول ابو سفيان بعد اوه هو اوه غطفان فيه. الحكاية فيها ايه عدم راحة نفسية للجيش بقى بدأ يجيز عزعان تنازعوا ونشهدوا فأبو سبقاني يقول لسه ابو حدث عنهم عدلي فأبو حدث عني وليس يا قوم ليذبين كل واحد منكم جاره لأنني أرى خدعة سوف تحضر لنا أنا شاء مؤمر بتحقين فليمسك كل واحد بيد جارة ويسأله عن اسمه أبو حزيز عن بس يجالك الموت أفرت الصهر هذا إن أبو حزيز حوان إذا كان راح قال يد جاري عرفوش أبو ابو ما سلوك قال له عبد الله ليش له ما أحسن خده السلسل أو قال له إنت ألوك لا له المرة أبو سفيان من اماني فهزفت رمحي وحدثت نفسي ان اقتلع ولكني تذكرت كلام رسول الله من يعبر فيأتيني بخبر القوم ولا يحدث فيهم أمرا فسمعت كلام رسول الله فوضعت رمحي مكانه شو بان دا واحد دا يقول لك ايه يعني قول اتلسع عن ايه اه اتلسع ابو شوكيان لابد بعد كده هيبقى مسلم بعد كده مش مسلم هيقف ساعة الحروب وقفة السديد المدافع عن دين الله خالد ابن الوليد بن ابن جهل وعمر ابن العاف كل دول هيبقوا فيلما لأولياء الله وزعماء للخير المهم الامر وصل لهذه القضية رجع ابو هباية يطمح الحديد المصطفى قرر ابو سفيان قبل الفجر ان الليلة القادمة يجب ان ننسحب من ارض المعركة في بداية الليل الهواء شديد يقلب النيران يقلب القدور يطير الخيام ابو سفيان يقول بس غطفان هجمت علينا غطفان تقول بس هوازن عملتها فينا وهوازن تقول بانو قتت خالوا بينا حصلت لقطفة فأمر أبو سفيان خالد بن الوليد أن يؤمن أبو الجيش وأن ينتحب الجيش كله من ارض المعركة لتخلو ارض المعركة لتشرق شمس اليوم التالي بعد ثلاثة وعشرين يوما ليست الا على الموحدين الصادقين الذين نصرهم الله عز وجل ليعود الرسول ليرلي بن قريضة ومن قينقاع عدل المدينة ولنا معهم جولة الاخرى شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته